آمنتم من في السماء ين يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء ين يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير